موسیقی ایشو خود و دی دی I'm Na na the machine. Oh man جرح السيم, جلح السيم جلح زام زام زام فكران وراطة من دو دواب والأحزاب فكران وعايش في دو دواب ولا قبيب دواء وحتى الأحسن فكران حوالي المين إيدا ودواء جرح السناء بكران يا ليل من الشمس ما بيتنا عشان عيوني دبلاني من السهر سكتي من الشمس ما بيتنا هو اللي يا عزيزي لو حربني ما حارب لو تردني ما حارب شيء وما وما جرب الناس يقولوا خلاص, خلاص كتر الاسال صلامه والناس يبصوا خلاص كثر الحسّاس المود وجبود الله مورام ومندل مشايخ عز مود. أنا أقتل حيله والجمهور صلبوه والخلق يقولم خلاص قتلت الأزلمو ومال فروش ما شايف مال فروش ما ولا من ولا صلبوه أستنق من المغارب ونغربو صلاة مور أفضل أحايل الليل ونجوم وصلاة مور والخلق يقولوا انتهاكت للأزاة هلقوله حفرة يعني عمر أو دوله حقنة هوى أفضل أحايا الليل بالنجوم وصلابوه والخلف يقولهم خلاص كتر الأزاق لموه وما نفعوش مشاير ولا مدل ولا عزاموه والناس ينام المغارب ونوين زيه نقول زيه جرح السنين جرح السنين مكرر وداير أتمايل وتلاوى ويقرم, ويقرم، على يقرر وبسباح حكم ثلاؤ بسباح وكرات ودايرة كذ وذوا وجب مشاية بقرات وسبح وطوي تراو أيام وضايا هضر و سمس معانا بحال البشبش قربت ايام و ضايع هضر يشمت العوازن والغجر قربت ساعات و ضايع هضر يشمت العوازن وحل حالي وانا أعملي للقدر له للقطر دميتو بظهر الرب سي انا La la la la la la والدنيا تعبان والجسم معايا انا والشعر لا بالذبان اوه ما شفتي الهانه و مت الدنيا تعبا والجسم ميت حانا وش شعري همومي عايش عيس من شوف حضور می عاشقا اسم تیرا نام دبوح و الکلی في نفسي وضميري وی بيت سير انا مدبو والكل الكل بيقضى علني هو نفسي وغمير في قلبي بيني تقول الله بيجي تقول الله بيجي خالي بيكلمني گیتگو لالا و خیالی بکلمنی کلام الناس کتر Ah, ah, ah! Begin, begin, begin! This world is so hard, so hard, so hard. همومي عايش تاعيز علي عايش من يومي, يومي. خلاص حشك